فَوَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِ الْعَمَلِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 الدنيا والآخرة فليمدد لسبب الى السماء ثم يقطع فلينظر ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغي وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا بينَ وَ صَار وَمَجوسَ وََّينَ أَشرَكُ إِ اللهَّه يَفصِل بَينَهُم يَمَ القامَ إِ اللهَّه عَ كُّ شَ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 111. وطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 112. يصهر به ما في بطونهم والجلود 113. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصحيح. ورحاٰتِ جَنَّةٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يُحَلَّلُوْنَ فِيْهَا يُحَلَّلُوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ قَيِّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنها وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الَّذِينَ يَقُومُونَ تَفَتُّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَالَّذِينَ يَطَّوُّفُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 119. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 110. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 111. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم.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 كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فَكَي فَكَانَ نَكير فَكَأَي مِنْ قَرِييَةٍ أَهَّكنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةُم فَهِيَ خَوِيَةٌ عَ عروشِهَا فَهِييَ خَويََةٌ عَ عُروشِهَا وَبِرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِم مشيد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 فذك مغَصُول وَل نَبين إِا إذ تَمَن إِ إذ تَمَن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 117. ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 118. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والَّذينَ كَفَعُوَكَ الذَّبوا بِآياتِنَا فَأُولائِكَ لَهُم مَا ذَوُ مُهين وََّذينَهَا جَْرُوا فِي سَبِيل لللهِثُ مَّ قُتِلُ أَوماتُ ل يَرزُقَّهُم اللَّهُ رِزْقن حَسَنَاء وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ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 وَالَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ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 وَإِذَا تُطلَ عَلَيهِم آياتَتُونَ بَييناتٍ تَععرفِف فِيذُوهِ الذيذينَ كَفَْرُ الْمُكَر يَكذُونَ يَسطُونَ بِالَّذينَ يَثْلونَ عَلَيهِم آياتنَا قُلْ أَفَأُونَِّؤُكُ بِشَلِّم مِن ذَلِكُمْ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 لَكُنْ ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله لقوي عزيز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 112. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 113. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ